اسَرَّهُ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ كَرًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ مشداد لا يعصون الله لا يعصون صُنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا لَيُمَنُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توبوا إلى اللَّهِ تُبْ فَصُحَّى اللَّهُ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لا يَوْمَ لَا يُخْزِي, الله النبي يوم لا يخزي الله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 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ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 وَصدقَتْ بكلماتِ رِّهَا وَكُتُ بهِ وَوكانت منْ القانتين.